ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طاائفتم من المؤمنين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 فشهادة احدهم اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افتتم في عذاب عظيم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا الَّذِي سَمِعْتُمُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 الا تحبون ان اغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم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 ان الله طبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او ابائهن او اباء عماتهن أو, او ابنائهن او ابناء عماتهن او اخوانهن او بني اخوانهم ان اغبني اقرات ان اونساء ان او ما ملكت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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن المثبتغ عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكرهم غفور رحيم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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال لا تنههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار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 والله سريع الحساب او كظلما انت في بحر اللج يجشهه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ويصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنار إن فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ مَنْ يَمْشِ عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَنْشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 انما كان قول المؤمنين اذا ادوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان يقولوا سمعنا اطعنا وهناكم المفلحون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 In Allah qabiru bima t'a amalun Qul ati'u Allah ati'u rresul Fain t'olëu fainnma alayhima humil Wa alaykum ma humilthum وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ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 وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 Këthelik yubaynë Allah lakum al-áyat l'al-l-kum t'aqilun In nama l'mu'minun al-lazhin n'a'menu b'il-lahi r-seulih w'idha khanu m'ahu ala amri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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ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 والله بكل شأن عليم